يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع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 فاضلوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الوازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء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 أن لا يفكون